الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضى 121. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 122. إنا آمنا بربنا ليرفر لنا خطايانا 123. وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير 119. ويأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد أمل الصالحا